فلقد سجل الجنرال والكاتب الروماني يوليوس قيصر مذكراته عن السنوات التسع التي قضاها في محاربة الجيوش المحلية في بلاد الغال، أي فرنسا الحديثة، وبلجيكا.